فارتقب انهم مرتقبون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين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 أرض بعد موتها وتصريف الريح وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيء أن اتخذها هزى أولئك لهم عذاب مهين من وراء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء أولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليم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 ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يبيتكم ثم يجمعكم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 امه تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 وبدى لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزأ وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين